انَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ إِنَّمَا بَايَعَ الَّذِينَ مَن نَكَثَ فَإِنَّمَا كان <تصفيق> يمخوننا إِنَّتِي مَلئْتَن فِعْلُهُمْ قل فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ الرَّحْمٰنِ شَيْئًا إِنْ أراد بكم وذن U بل <تصفيق> كانوا